بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى والليْلِ إذَا يَغْشَ وَالَّهَار إذَا تَجََّ وَمَا قَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُت إَّ سَعيَكُمْ لَشََّ فَأََّا مَنْ أَعْط وَاتَّقَا وَصَدَّّقَ بِن حُصْنَا فَسَلُ يَستِرُه للِْيُسْرَ فأَمّا 1. أعطى واتقى وقدق بالحسنى فسنيسره لليسرا 2. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا 3. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لا الاخره والاولان ان علينا للهدى فَأَ ضَبْتكُمْ النارًا تَلَ فَأَبْتكُمْ النار تَلَ لَا يَصْلَهَا إِللاا الأشقَ الذي كَذَّبَ وَتَولان لَا يَفْلهَا إِلاا الأشقَ الذي كَذَّبَ وَتَوالل وَسَيجََّبُهَ الأتْق وَسَيَجَنُّ نَبْهَ الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ إلا ابتغاء وجه رَبّه الأعلى ولسوف يرضى إلا